فَلَمَّا دَاهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَجِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ الذار إنّه لا يسمح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملك ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هانان على الطين فجعل لي خرحا لعلّي أطير إلى إله موسى وإنّي لأظلم